ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م وين للعلوم ي ن إذا ا ت ا ل ا س يستوفون ل ا م ي يظن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 ثم إنهم, لصال الجحيم ثم انهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إ ن كتاب ا ل أ ب ر ا ر ل ف عليم وما أ د ر ا ك ما عليون كتاب مرقون يشهده المقربون إ ن ا ل أ ب ر ا ر لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم ن ظ ر ة النعيم إ ن ا ل أ ب ر ا ر لفي نعيم على الارائك ينظرون ة النعيم يسطون من م رحيق خ ت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 وإذا موسوعه ر بهم م ي ت ن و النابلسي للعلوم الاسلاميه و ا ف ا ل ي و م الذين ن آ م و ا الكفار يضحكون على ينظرون فاليوم الذين آمنوا من ي ض ح ك و ن ع ل ى ا ل أ ر ا ك ي ن ظ ر و ن ف ا ل ي و م ا ل ذ ي ن آ م ن و ا م ن ا ل ك ف ا ر يضحكون ع ل ى ا ل أ م ي ك